هذا الأول الذي يكتبه فالكيب الثاني كل علوم القاتل ذي يوصل الظواق ذي إبانا والظواق حياة مظلوم قوية وأجيدي يعني سيقصت حتى محكي ضد أيهان دون أيهان دون أخان أكسو عينا خاتنا والظواق هذي علومي من علوم أخان وأقصوه إلي خاتنا والظواق انت شكولي تطفحي وتريشتها بكركوهي يعني يدنينا عليهن من جلابي بهن مرنو إلهيه يدنينا بكيناه هي لغلك السوايي أو من العيش لكوه حماي في قلاته إلهيه وحس أمر دي الباب لأنه الفاتحان آية ما حيث أوريش وحطبه يدنينا عليهن من جلابي بهن وحلقات على الليها علم إلهيهن زي زي جناستي يعني الروع زي يعني في عالم كثير زي العلوم مقصوعه هدي يعني على كل حال هدي فيه تدخلات يعني او يعني وضع الدوله تهت زي وعش وعش دائم طرزاده الارض ازهرت وحلو سوق دين ضغوني اه ومو كسو يعني العلماء هالو كسو وحلوا و زي مطلوب وعاي يبني عليه من جلابيبين أي رؤسين يبني عليه جلباب قودة قاتل جلباب قودة قاتل ناكي كل سبحانه كنتم صوتها أو كنتم ورودها ونزولها عيدة يعني ناكي ناكي ناكي كلا أسكده ناكي ليه يوحس أمره يعني ناكي قاتل جلباب قودة قاتل جلباب قادل أسترواه وجوبنا وعي عوروض النقطة هذا النصر ولهاته بردان يردان يجري بنادر حيث هان تكيلوا الوقاي ووايه شوقوا الوحكا ستروا الشيء يجري مانت ايها حوله تاسنو حيكي انو لا لا هاي أسترانو في حمراء الان وكو دنبايا انتقووا بيهاركيش يقودوا دستواتا سيوزي هاي ولا امر يجري خدان امره أسترانو يجي قول سوق يكون فيها وقرب رئيسة دو كانتها قليسة وجي قد وافيذن شو قد وقتا وجيه عن ماهن وجيه قد وافيذن وحفيه عن ماهن وجيه دوالته ماذا يقولون لك دوالته معها القرقاءة عند الأجانب كل يسعه وروائه قرقاءة كل لا سيما وجيه معها إليه إلا ظهر منها الفوازداء ولي بدين زينتهن إلا ما ظهر من هذا الفوازداء أخلاف وجراء مركز يعني زيلان فباس كان لغاضه هاي وشوقان اعترسه هايان ناوه ناوه ناوه كليكسو عيسى أسطور واجب واي خوالينا أسطور واجب واي فنان عوه واي ولا يبدي نزيلتهن إلا ظهر الله ما ظهر مننا حتى أنوكي نغلغوي يعني وح أسطورا لطرقاني ناغه أسطورنا لغلغوي هناك هامات بناكي فيه مالكستئيكا شورا ابن سيخلي كل وجهين الراديو على علي استركوا يعني واجب وايه لباس كان لفعنا ترجع اذا مطلوب باي او سنه واللي بتقول دي انه لباس ونكس هيك يلا او ندس هيك يلا محصله صوبنا على حتى تكونوا انت تهاتف في الناس ده كده عزيز كانكم انكم شامه طهر فردت مكتيبين كتال وفرق هذه بيجي خصوصا عنك مرهي كتال واردت بيجي كالوك فرحية ورح أسكرنا برمدو برمواتي خاني وحاسا برشام وبرق خالا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اعلمنا بما جهنا وذكرنا بما رصينا ولديك يا لطيف طب يا سورات وعسل يا كريم صلوات الله وسلامه عليه وآثري احسنوا الاصوات صوت يا المناجيه بالقران بقراءه القران قران كهرتي صوت وناجيه صوتك يا احسنوا ناجع على اصلابك صوت يا الكليني في الغرعاني بغراءة الغرعان وغرانك اغران تسيك وناجع اخر هيسين صوت قرحكو اغريا يعني وحاد صنعه في فيدي ايضا وعيلينا يعني غرانك اخت انتهي وحالو صنعه يعني صوت فلوقو الحيو أخرين تلقى ضربنا السلواء نكي صوتك يعني القرآنك أرسلك غرحي هاي ولو أخرين بالترتيب لو أخرين ترتيب لو أخرين حسن لو أخرين نتعوه ماركة أخرين تلقى سواعي هاي دولة وحكا الشيغان لكن مجرو سواعي لو فريس هايو ولو وريكس هايو لو كل ماي جماعه هان قرآن قاتل بركيسي لو أخري هايو أصنا باس مليح باس مليح إلا دوتسو باعي عدو عالين مجرين وحاسد يعني واجرا ما هي سوع واجرا أصني يعني مطلوب وا هي لو فليستو باس مليح دولا ورق قليا لك ورقودي وحمم آخاء وحمم هم فعايو ورق القليا قال لي اختلت صورة بحدي أو البضن لو يعني هيك صورات كيان مع أحساس سوعة مطلوب قرآن قالوا برثها وصابة يعني تجميلة يعني وحرفها هو يعني حديث كبير مجتمع قوم ما جلس قوم مجلسها يعني البضن حديث كبير يعني يطلقون عيات الله واتدارسونه الحديث قال لي إلا غسيتهم الرحمة برشده وايه ولايه بسوط دقيسه رحمة الهه تروح شاعله القرآنك يعني ذكره الهي افضل ذكره حديث خدسيس الهي وكوري ذكره وحاوله فضل البضل كلامي كلامك هو فضل البضل مركب القرآنك لو فريسته لو اروح لو كل مسيحة سوعه اخرينه مغربه اخرينه مضلوب وايه واحباس كجيرا معها باس اللهم صل على عبد الله وسلم عليه واسله احسنوا راجيا الى محسن الانصار انصارك منك وانا اجيها اصول انصارتي سيدت كناجهايو وناجي وانا افلا احسنوا ونافلا الى محسن الانصار انصاري انصارك رسولك انصارتي شنو وغرجاري وايه كي يعني تي وناجيو نكواناجهايو يعني ورجي ان كان اسات نكواناجهايو وسمعايو وكلمه هايو ان كان وناجيو وكلمه يقول ان فعل به وكلمه خير اصوبي و ور وافوعفيا افوعن فيا بشر الانصار انصارك و واناك فلايو ايك اقوان عافي عالمسيئهين كودي او حمان تفرا انصارت وقرجارة كودي او حمان تفرا وقرجارة مع ايلي انصارت يعني الدر فضلي عالبضان ايليهين دين كيجوش وقرجارين محمد الله و عليه و الله عليه وسلم معا يعني اي اي, أي دمان يعني أصحابتي سيد دومين مدينة إيكا قدوين إذا نفطت إيمالك ودورتين بأودورين وكاسر وحي إيغي يعني أحب أوكهما يعني أفئة أبوضاء وكاسر تكرم أهان لهواي وحكى لهم أهاني تكرم أهان حسول الله حلق إيراده يعني وحيك دعو او أو دفعه ألو ديانين مرحبا أنسار دي أسانها عشرات سنة تشيئو لواهي تشيئو لواهي حيكا نولو إيكو خاضع معاهي سيديوا محايا لحدي إيكو حكا لعان نبي ألو حصوصتو قد نبي أسو قرقاري يعني هيري سمان على وصول بيوت هو قرقاري يعني أنسار تنبي كو قرقاري على وحي يعني كوذي ووهيغس ووناك فلي ووناك فلا وحباس مرث النبي الأولاد ديسك سيدران بويدورية ديسي هادي وحكالعام بنام وحكالعاي يعني تغطيب الله وانيو هلو نبغ علو حصوستو هلو ديانين يعني انتواه محايا وحاس نوعيسك يهي حديثك ليه هاي طبعا أسئل أقيلو داو الهيئات أثراتهم أقيلو الصابية داو الهيئات كوهيئات كوصاحبا سيعولو ماذا عمل الشرافك عمل يعني دا التخير كل مشايخ دا عمل أثراتهم سنبنح يوظيه معناها عدي عشو مررعك لعضوه مررعو عليا الله والله هذا الشريعاني يعني إذن كخبت اوه أكو دايا حيال كبير كيسي ملسكو وضايا هايو ننوي جوامع الكلم كيسي كم على كل حال انساس له واحد محسن كي ايا المسيئة يعني ميها وحاقوا جراء محسن المسيئة لحسين باك في الحديث لها شوش هاي محسن الانثاري واقفوا عن مسيئهم ما بيها سيري نوعه بديعه جراءه لرا تباص محسن المسيئة محسن الانصاري وافوا عن مصيحهم صمنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى هل احفوا شعبان شعبان طبشي زتريا رمضان اجل رمضان رمضان يا اجل بيس قطريا رمضانك ده لا شريسي اسمعتينه وفضلينه حمزله ما نرساله على كثير ما راح حمز بكر من وها اه ما لو بناء ما جرى اسمعت تريا اسمعت تريا شعبان بشعبان تريا ما وراش او كوه الله ترى كوه معناه سعوه يعني او يعني ترى كوه بشعبانك لرمضان يعني لهلال رمضان لاجل بش رمضان اجل يدي استخمال كيدي ان او كرتبه بالرؤية او بالعدد انت هواه سعوه اجل رمضان يعني بشعبانك بش بش تعمل كيدي يعني رمضان كا يعني وحاكو سقناها اكو ما يعني عدد انو اختر لغارو امس انو غارو اردتينو اللي لاجل رمضان لاجل سيام رمضان, رمضان كسو كيس اجل ريسي بش أو, او بش شعبان كسو ترياء يعني رمضان احسو ده خصوصي ولا غروني على الثاني احصاء من الاحصائي على الثاني احصوا امم احصوا العده ملينا الى فرنسي احصوا العده الدوتريا كو وماناكو اوتريا هذا <تصفيق> لا كل حال دول علينا ديزال لري هذا بس كفايه روتر على كل حال بالضرب ومجرد حديث العدد حديد هذا حديث يا اولى والردي وعلى ثلاث حديث رؤيا مثل كيس عرفتينا بقوله ارجع الى اخره عند الير صامك انت صباح روضاء حصون لا لا مش بش رمضان تري هادا معنى سوتيني هنا محلوك مركي بش رمضان كيلو صوب الله صوب الله الاب البن هدي له فيليو والأوهاء انتو والأوهاء هاي اللي بش رمضان كليم ايه بشيكو رئيسي شه يجبكا هادا عمل جماية دول اول مكيه اللي هو تلعوه هادو ترا لازا دي لقبته تردش عبانكا صومك هذه ولجارك الان هذه العرك سا صوم طلالا ترى يعني صوم رمضان اجري سالو ترى وكاس لا لا لا شعبانه يعني رمضان صيام رمضان رمضان صوم كيس اجري وتريا معنا قوه حديث رسول الله قولنا الله وسلامه عليه احضروا الجمعه جمعه بحاضره معنى حضور خطبه الجمعه جمعه بخببه بحاضره جمعه بخببه لي صلاه هذه بحاضره وجوبا وجب حضره جمعه بخببه يعني صلاه هذه يعني بحاضره جمره بالخطبه ها بحي سرادة لديك هاي وجوبا واي يعي وجوب كتاى داد او اهل اهاء واقصة وحي اهل اهاء يعني غير كوديني حضوروا لجمعها خطبة دائم الوحادر صنعي اوتهاي واقصة رواية بدل كيسي وحضوروا الذكراء والنوم والعمامي اهمي ودنود من الامام امام كا او جمعه وحقيسنه ودوادا محايا ليس فالاول كتهاتين فالاول قصات وهشين ها يعني امام حقيس ودواذا قضدي ما ملات قبره مغليسين ودواذا ودنود ودنو دوا هذا من الامام امامك حقيس ودوا هذا صنعها وهي امر كامه معايلي ان انا سفى الاول كداشين اهان مال اخوه بلات كمخليسين معايلي فان الرجل انيك لا يزال كمزولو يتباعد واسدرها عن الامام امامك حقيس كمزولو يعني او يعني حتى يؤخر انت, آخره. درجال ديالك أو أو الجنة الجنة انت لا يؤخره وصل دنبه بالسيوف درجاتك درجاتي او جناده او كفولايس على دنبيس في الجناده في جده انتبه لا زال لا زال الرجل فان رجلا انت لا زالكم مجنونوا يتباعدوا عسلية رأى امامك عما خطبة المغالك هذه عما قام امام مغاعد الابرار حتى يؤخر على قبال انت لو نوو صغي عن الدرجات العالية الدرجات التي يقول خلاليش على قبال مريو ولا قبال <تصفيق> مريو وفي الجنة جمع فيه دعات لو قبال مريو هي وعلنها تاخرك وحال وضاع بعد الفعل يا رضا من اين الكاين وفي وعقصوا تتاخرين كامر قاضي او لا يرى او لو تقولوا له هاني رايودي معيس قول تسفيهو معانا في طاضي هدي دجهان امور طالب خراسه اك اخرام سفاسف تي امور تحسن إليه وحس جعله أمور تمعاليه الآليه الأمورة إليه جعله تنحصه سفاس في الأمور إليه وحن عبا وإن دخلها مؤهما شري وإن دخلها أبا قليه حتى جرد أبا جليه. لكن درجات العالية يا الله قلال مريا يا رضي الله إله مريي حديث بمعذور إرهام نار هرمرو وخرقي عليه سني وما دون ترماز لو جرماد ما في على الصف الاول ولا زلو جماعه جمعه خطيب خلو دواذ حديث روايه قال البيهقي ورتاب فان الرجل يتخلف عن الجمعه حتى انه لو عن الجنه الجنه لا غيرام عليها على, الجنة <تصفيق> على كل حديث حديثه صحيح واه فقد المسلمات كيف مدرقين مسلم ورياء <تكلم> <تكلم> الله حسن الله سأل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لظيف وعلى تعثر وعن يا كريم احفظ الله وسلم و عليه و السلام احفظ لسانك لسانك هذا الضغر وحياها و يعني او وحكو او وحكو ترين طلبه وقت احفظ الو لسانك لسانك هذا الضغر او وحيا لها وحكو ترين كدور ما لا عيالي ننك او هذا الكي سبطو تعديس وابده إساء ننك العديس إبادتنه ذنوب تيس وابده إساء ننك دنوب تيس إبادتنه ناتفيدس هذا حديث كي نبي هيري واي عصيري وهل يقبل يقب ناس على وجوههم في النار إلا حسايدة يقولون أنه يكون ملوء ملو شواء على وجوههم في النار يكون ملو ملوء شواء وملو ريلا وحكا له ريلا ملع وحكا له نارك وله وضدك وهو عدوه مجرى إلا حساعدة لسنتهم معنا لسان أهلا خاصي سيء يعني خف حبل سيء مام توده وصيره هادي غسيو طوسو وليساك أسطوسو دعنين أعضادي سكلاواتوسيسا هاديو غلو عضو أعضاكلاو غلو عيسا عي عيلا ها بل كبضن مفاسد بضن يعني ايله لهاي او عن لكو كرين <تصفيق> وركة وبلا معنى على سكجرولو وابنانا ليه واحدو هادي وحبا استرين أجيس كي قال أوليها إن من حسن إسلام المرئي تنكو ما مع يعنيه معنى هاسله غائل أغلق بضنا وحلواتي لها يعني يعني أجب له وحفيعا وحماعنا له هو الله يعني إنه يعيسي عليه السلاة والسلام دونفار أشهري إذهب بسلام أشهري إذهب بسلام دونفار دونفار وغنزير أشهري إذا بسلامي سلام كوتك أسري وحالوهري محاجري وحسري محاسع أولهن غزير لي بوايه وحسري أم وحا... وحان وحسري مكي لويدين محاسع غزير بوايه وحانا أسري إنا عرب كيي وحن إنه وعاد يلوه عرب كيي إنه وحنق بارو يعني وحكا فتكتل يا ايو محبرة لو حمانكي معها ألسكالورو حفلي الليل معها حي الأفتا وحسكين يا ايو كعنت مكينيسو محبرة نعصيكينا هذا نصوبنا الله وسلامه عليه وحاسري احفظ, احفظ له ايها الانسان انسايا ما بين الاحيايك ما بين الاحيايك ما بين الاحيايك سامقتينو اهلات اح بين الاحيايك لما راد الاداموت انا لحلوه ضور ما بين رجل وحفظ دور بين رجليك وما بين رجليك يعني لمضى ذلك وحو لحينا وحي لحينا دور ما بين, بين لحيك وحوائد لما ضلف اوه موعيسي أو اوه <تصفيق> إلك لها لها لما ضلف اوه الكهاء الكجرانة الهرهاء لما ضلف وهو اله يا له ده كانيا وان. هنا معناها دور او محال دور مع القرسه وهذا عنيس حلال هذا وكعنيس لمدا لدامو دا وحدودي وهذا كعنيس حلال هذا وهذا رمز لنخير له هذا تاعدا وحيبوا لحيه دو وعني معنى هو وحاك ورمين إلا وحكير ماهنه وحاك لها فعنه إلا حلال ماهنه وما رجليك وما بين رجليك لماذا ذلو أهدودني وحيب خجران دو فرجها دوا خجران ميشا فرجها دي كإلالي وحي إليه كريب في إلالي. رينا اكو شنو بين فواحش تغلو واضح تغلو فاحش هاي كل القدور او رادنا اندهو او رادنا استر عيالي حدي ابي وساعدي شت حدي ساعدي شت نبي الله صلى الله عليه وسلم معاسك ضمانه هادي يعني جنة دي رس كا ضمانة خاذة يعني اهبار حديث كلي امادونه يكو يميت انتواه ضمنت له الجنة ومن حافظه ما بين لحيه وما بين رجله ضمنت له الجنة حديث ليه هجري انتواه و امادونه ان شاء الله نبيه او بالان غاري انك انت اسئله ليه أفكيسي إلالي يو مضعيسي فرديسي إلالي إن جنة أزغالي إليه ونبغة وبالنقاضي أنا خاصة عندما عام عامكم قلمين الخاصة إليه وبالنقاضي أناس قلو أفك وحكو لسانك وحكو عمبارة غيب ديسي فرديسي أمورك تالي مهماتك كم التهيئ. وحيو الوعد كي سعلا ومعيلي لسانك معاصديسي إنسانك فاك هديش وحيو دوتك وحيو كريكتان فاك هدا أو مغييسي أي أفكولي أو يقول الله سلام أي كمعان سلامة عرب كمعاصدة أصوب هاي كريكتان لنقش طوء وحيوها أو أفكا قحون أو أسماعان سلاف فاكهة أنا سماعان سلاف طفاها لعناية عمل أسكت لها أمكا سيدارا يعني أسكت لها نعني بكالعناية وقال كمرت لعناية وقال عمل أي كاللتان مع وحو معنا لهين منك ورأس قولي واجع له بني آدنك قضي قيسي ممين مدوح الهراء وخراحة إسايا وحلو كلفا إن جنين لم يمشي شيئا تتاس كوديرا ساسو حن تساس وقلاته لان تيد بمونا الله كران لان تيد بمونا الله كران حن ليه يعني او سوكل اوه يهدو سانا سيالي قين تساس وقلاته انتاس كل دور دا. يعني وحيالها او حن, حن على كل حال تتهاد الكود الله شاشي و احواش نص صولو واخلا لا درو واخاس انت فكرت المساعه كريستيان اا امك واخيالها او فورتيو لقوماك سي درن يا كي هو هذا شيطانك يعني الهي اتغيريه الهي رحمانك يعني اتغيروا الدقوق ابسلا يعني آس يعني قلبي كلاوابي بلائي كلاسجرية بإنتاسي مركة على دورو احفظ دورو احفظ دورو ما بين الحييك وما بين رجليك معنى يكتون رواية حاصلة رواية هادي دورين هادي علين لسان كام بضي وحاس رواحاً بضان رواح من الشيش شغاس والنسي فاكهل والنسي على غريبة والنسي هيا كنها معنى وقودين بي واركيزين بي مني الى فريسة الى مساعد الى رسول قل له هاي طريقة حقيسة الى الور الهاي حق الطريقة الى الور الهاي على فريسة جبرتي سعوتها وعلى وشيوها جنكي سعوت اركيزها وعلى وشيوها جبرتي الملفة على الضاء مقعيسي على فدناها والسوعة او دذكا يعني نحن انت هاشكلي وحواهي فاكهت اللي ساعة اسمها انبالك فاكهت اللي ساعة الجنازة اللي ليه حدي اذيك لما ضي هذه الافدامه توحيه اللي حيه دورتت قوانه لما بيرج ديك دورتت دمينت دي دي لك الجنة جنة قبلنقاتي نبيك السهيري نماء السلاح الله عديثي اسمه واجري انت واجه صوبانه قبلنقاتي يا اطفال هاد لو سوولو بره الحياه لو صارت وحنا جعلنا شاشه و تاول بعدي امكاسي مرتيه او سيري ما غير اي سي نورمال الحكيم و نتي وسيتي يعني اولي ري و حديثي لما ده ميل في عن اركان وضحيه ري موران إرزدالي عشو قورعي وحاشو كان قلبك قلبكي سيئو لسان كيسي حداني وحاشو نيئو حنئو لخين حداني وحاشو كاني يعني او يعني هادان سيدي له وضنها ايو حاشو كاني عرفكا بعد يجيزر السيدي وهي لمضان هني وحن قودر كي وفيعن ايك وحن بلسكم لاكسوريك وحاشو لمضان ان كان هذا في عنادك قلبي سفي عناده وقلبي ها حزن يحقد يو يعني يو ما بعيسي اذهبي يكبر وقلبك نظيف في الذ حق لما بتعرفه ولا ما ما الله ادكر الى مخلوق الهي انه تجليس القلب هذه ادو حمين او تمام دد كسخانن ادكسو كعين خير بدر حلال الهالي كانت محر عايز <تصفيق> سيري المركة النسان كانت واكرا اصبه واي بعد ينويه مالس كيريا جراء المرء ومنك خفك من وحلو حري بأسقريه لما ديسي جرير لما ديسي روايه النسان كيسي ايو كي لما دهان شأنه واي الهالي سكودني شأنه وايو رواياه كانه قشوعه صلاة له امري دائما امكيز قلق ودريهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيه إياك نعبد وإياك نستعين وسؤل لي هاي معناه مفير هاي مؤغا <تصفيق> يعني وحكرا اسفكرها بحر كلا المتاعس كلا مكيز بانا جيو كسير درمبا على كل حال الهي خيارك انا وافجيو شأني واي انا كإلالي وحير معها الدنسوبة نامحاسر صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك عورت اورا دي دور اورا بعدي دور انها كدورنا معايا لي نو ادم مقي اورا دي صلو او على يعني مشطوره هات ادم اورا ديسي هو استورنال يحاوا اور جنرال زعق فلا قيب دي لغريري أي قنان وأسترنايين وخاص <تصفيق> مركازي مركي قيب دا أي قنان أعرضي أي فيذنتي مركازي حالو أمري مركازي إن أعرضي أي دواشان وخالأمري معني الهي يعني كل حصومه من ادم حكي من الترمذي خبرثي يا فهمه وحققها فرج جيا فبعد وعلي أو أنكاي أو علي الثاني امانه يكون تحيه فقال امانه وعري عبد القاضي ان كاي ويه شي يكون ثاني عليه استكازي مرجو جو دوراني صدق ونتك عمر إلا من زوجتك أناق تاريح غير ماهر